وَلَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُوا وَمَا تُنفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ولا نجزي أنهم أحسن الذين كانوا يعملون ووص إنسان وَإِنَّ السَّمَاءَ وَيُدَّيْكِ حُسْنًا وَإِنْ جَاءَكَ الَّذِي يُشْرِكُ بِكَ مَا لَيْسَ رَبِّكَ بِهِ இ <the realisation> What are you? மீ